بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال الشيخ الإسلام محمد مدلهاب رحمه الله من ضمن أبواب كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان تعبد الأوثان هذا هو الباب الثالث والعشرون من أبواب كتاب التوحيد باب ما جاء من الأدلة شرعية الداله على أن بعض لا كل فرق بين بعض وبين الكل أن بعض لا كل لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق نقيام الساعة عن ذي لا يعم شرك الأمة هذه الأمة أي أمة الإجابة فهو متعلق بأمة الإجابة لامه الدعوة لأن أمة الدعوة منهم اليهود ومنهم النصارى وهم مشركون حينيذ ليس هم المراد بنص هنا أن بعض هذه الأمة يعبدوا يعبدوا تعبدوا يعبدوا أي هذا البعض فذكر حينئذ باعتبار أن البعض مذكر وكذلك بعض هذا بعض ولا يصح أن تقول هذه بعض حنيذ كان مذكرا تعبد هي أي الأمة حنيذ فيه ماذا فيه نسختان باليا وب وبالتا باليا حنيذ يكون مذكرا والضمير هو يعود إلى إلى البعض والبعض مذكر تعبد هي أي الأمة والأمة على شك أنها مؤنث قال أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان جمع وثن ويطلق على كل ما قصد باي نوع من انواع العباده كما مر معنا الوثن أعم من الصنم، وثن اعم من من الصلاه قال هنا لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وما ينافيه من الشرك او ينافي كماله يعني الواجب المستحب ينافي كماله الواجب او ما يكون وسيله الى ما ينافيه وسيله وذريعه الى ما ينافيه والذي ينافيه ما هو الشرك يعني يكون وسيلة إلى الشرك ذكر بعد ذلك أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادة الاوثان يعني أراد بهذه الترجمة أن يبين أن هذه الأمة ليست معصومة في الجملة ليست معصومة من الوقوع في الشرك الأكبر بل قد يقع ماذا الشرك الأكبر حينئذ يندد السؤال هذه الأمة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت ودخلت في الإسلام هل يجوز عقلا وشرعا ان يكون فيها من يرجع ويعبد الأصنام كما كان الشأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الجواب نعم وهذا فيه رد على من زعم انه لن يقع الشرك الأكبر في هذه الامه البتة لن يعود لن لن يعود حينئذ كل ما يصنعه الرافضه ومن نحى نحو من المشركين لا يكون شرك اكبر لماذا لأن الامه معصومه عن الوقوع في الشرك الاكبر صحيح او لا على هذا التفسير لذلك بعض يحتج به بهذا على أن هذه الأمة لن يقع فيها الشرك الأكبر إذا ما الذي يحصل هذا؟ قال لا ليس بالشرك الأكبر هم مسلمون وقعوا في ماذا؟ في الشرك الأكبر أو وقعوا في الشرك الأصار أو وقعوا في ما هو مستحب كما قاله بعض المرتدين حينيذي نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن الشرك واقع لا محالة وهذا نص واضح بي فيما سيأتي من كلام المصنف رحمه وتعالى على وقوعه قال ذكر أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادة الأوثان والاوثان جمع وثن قال الوثن يطلق في الشرع كذلك في لغة يطلق في الشرع وهو المقصود هنا يطلق على كل من قصد باي نوع من انواع العباده باي نوع هذا في تعميم يعني لا يخص عبادة دون دون عباده لا يقال السجود للصنم هذا شرك اكبر والذبح لغير الله ليس بشرك اكبر كلاهما عباده لما فرقت بين المتماثلين احتر الى دليل اذا باي نوع من انواع العباده فيه تعميمه فيه تعميم يطلق على كل من قصده باي نوع من انواع العباده من صنم هذا تفسير لمن تفسير لمن من, من صنم أو قبر أو مشهد أو الى ذلك سمي ما شئت من من الالهه من الاوثان التي تعبد من دون الله تعالى سواء كان شجرا أو حجرا حيا ميتا الى اخره ملكا نبيا كل ذلك يسمى ماذا يسمى كل من قصد بعباده من العبادات باي نوع من انواع العباده فهو ماذا فهو وثن باعتبار العابد باعتبار العابد حينئذ من عبد صالحا نقول هذا الصالح باعتبار صرف العبادة اليه ماذا صار صار وثنه, صار وثنة لكن يقيد بماذا بالتقابل يقيد به بالتقابل لا يطلق هكذا يقول فلان وثن لانه عبد لا لا يصح وإنما تقول هؤلاء صرفوا العبادة لغيل تعالى لفلان وصار وثنا باعتبار صرف العبادة يعني لابد من التقييد لابد من من التقييد الذي يظهر كذلك في معنى الطاغوت بمعنى الطاغوت فإنذ يصدق عليه أنه طاغوت باعتبار الفاعل لأنه تجاوز به حده العاصل أنه يعتقد في هذا الرجل الصالح أن يعتقد فيه ماذا أنه بشر لا يتعد به ولا يثبت له خصائص الربوبيه فضل عن الألوهية فإذا كان كذلك فإذا رفعه جعله طاغوتا رفعه عن منزلته إذن صدق عليه حد الطاغوت ولا لا صدق عليه حنيذن تجاوز به حده فيكون طاغوته لكن باعتباره هو ليس مطلقا حنيد لا يشكال ان يطلق على الصالح أنه, أنه طاغوت بهذا الاعتبار فمن يكفر بالطاغوت يدخل فيه الكفر بكل ما عبد من دون الله سواء كان ملكا أو كان نبيا دونهم. قال لقول الخليل إنما تعبدون من دون الله أوثانا، يعني في هذا الموضع قال أوثانا. مع قوله في آية أخرى قالوا نعبد أصناما. إذا الجمع بينهما ماذا؟ أن الأصنام اوثان الأصنام تسمى ماذا؟ تسمى اوثانا إذا كل صنم هو وثن من غير من غير عكسه. وقال عليه الصلاة والسلام لعدي وفي عنقه صليب ألقي عنك هذا الوثن سماه ماذا؟ سماه وثنة فدل ذلك على أن الوثن المراد به كل ما صرف إليه أي نوع من أنواع العبادة فيكون حينئذ ماذا؟ يكون وثن وهو أعم من, من الصنف إذن أراد المصلّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة المحمدية أمة الإجابة لحديث إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينه وهذا كما سياتي يجيب عنه المصنف رحمه تعالى المحشي أنه لا يدل على أن الشركه لن يقع في هذه الأمة وإنما أخبر الله تعالى عن ماذا؟ عن ماذا؟ أخبر أن الشيطان أيسى هل لابد أن يقع؟ ليس بلازمين زمان وإنما أخبرنا الله تعالى أن الشيطان قد أيسى ثم أيس قد يكون من البعض ليس من الجميع والبحثون في ماذا؟ في البعض لا في الكون لأن ممتنع شرعا أن ترتد الأمة كلها قد نصها للأصول على ماذا؟ فاصل جائز أن ترتد الأمة عقلا لا شرعا هكذا يقولها الأصول حينئذ جائز أن ترتد جميع الأمة بمعنى ماذا؟ تكفر تخرج عن الملة فلا يكونوا مسلمين هذا بجهة العقل لكن بجهة الشرع لا. لماذا؟ لأن النصوص قد دلت ان ثم طائف منصور باقي إلى قيام الساعة وإذا كان كذلك إذا دل الشرع على ذلك نقول يمتنع كذلك عقلا يمتنع عقلا الصواب عند الأصليين نقول ماذا كذلك عقلا لا كذلك عقلا يمتنع ان ترتد جميع الامه قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاوت الم ترى الم تنظر قال المحاشي الم الم تنظر الم ترى الاستفهام للتقرير والتعجيب والرؤية بصريه على أصلها والرؤية بصريه بدليل تعديها بإله ألم ترى يعني حينئذ دل ذلك على أن المراد به ماذا؟ البصر والخطاب هنا لكل من يصح توجيه الخطاب إليه ألم ترى أيها المخاطب ألم ترى أيها المخاطب كل من يصح منه أن ينظر حينئذ صح أن يوجه إليه الخطاب هذا عام جميع الآي التي فيها مثل هذا التركيب ألم ترى أي ألم تنضم إلى الذين اوتوا نصيباً أعطوه اوتوا أي أعطوا نصيباً نصيباً يعني لم يعطوا كل الكتاب وإنما أعطوا ماذا نصيباً من أي حظاً من الكتاب لم يعطوا كل الكتاب لأنهم حرمون بسبب المعصية فليس عندهم العلم الكامل وإنما عندهم بعض وجزء من من العلم نصيباً أي حظا من الكتاب مرد به ماذا اليهود والنصارى اليهود والنصارى من صفاتهم قال يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطا اي يصدقون بهما ويقرون بالجبت والطاغوت ولا ينكرونهما فإذا أقر الإنسان هذه الاوثان فقد امن بها لأن الجبت وثن والطاغوت وثن فإذا قر بها حينئذ قد امن بها امن بها ولذلك إذا رضي بالكفر فهو فهو كافر لماذا لانه اذا اقر الكفر فقد رضي به ومن رضي بالكفر فهو وكاف كافر قال هنا يؤمنون يصدقون بالجبت الشيء الفشل فشل على وزن فعل فشل كفرح. فشلا فشل فهو فشل فشل على وزن فعل كسل وضعف وتراخ وجبن وفزع يعني يفسر بهذه المعاني كلها الذي لا خير فيه من أمور الدين يعني الفشل فاشل الناس يقول ماذا هذا فاشل يعني لا خير فيه إذن يفسر به بهذا المعنى قال الذي لا خير فيه من أمور الدين لكنه خاص بأمور الدين قال وقال الجوهري في معنى الجبت كلمة تقع يعني تصدق على الصنم والكاهن والساحر يعني الصنم جبت والكاهن جبت وكذلك الساحر جبت والطاغوت الشيطان وسيأتي تمام الكلام فيهما قال في القاموس الجبت بالكسر الصنم والكاهن والساحر والسحر يعني الساحر الشخص ذاته يسمى جبتا والسحر ذاته يسمى ماذا يسمى جبتا كافر وكفر إذن كل منهم لازم للآخر والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله هكذا بسره في القاموس كل ما عبد من دون الله يسمى جبتا وكذلك الطاغوت يسمى ماذا كل ما عبد من دون الله تعالى يسمى جبتا ويسمى ماذا يسمى ويسمى كذلك كما مر وثنا إذن هذه الالفاظ متقاربه المعاني متقاربه المعاني قال والطاغوت اللات والعزه والكاهن والشيطان وكل راس ضلال والاصنام وكل ما عبد من دون الله ومرده اهل الكتاب يعني كذلك وفسر الطاغوت ببعض ما فسر به الجبت ببعض ما فسر به الجبت يقال للواحد والجمع يجمع على طواغيت وطواغن قال هنا وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا أي يفضلون الكفار على المسلمين يفضلون الكفار على, على المسلمين علي من خصائص أهل الكتاب أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم وأخرج أحمد وغيره من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أنه جاء حيي ابن الأخطى يعني في سبب نزول هذه الآية وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب وأهل العلم أهل الكتاب وأهل العلم يعني جاءوا يستفتون ويسالون فاخبرونا عنه وعن محمد ما شأننا في كتابكم هل لنا ذكر أم لا؟ فقالوا ما أنتم محمد أخبرونا فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوما يعني أرادوا أن يزكوا أنفسهم بهذه صنائع نحن نصل الأرحام كأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بقطع الأرحام وننحر الكوما كوما الناقة العظيمة السنام ونسق الماء على اللبن نسق الماء على على اللبن يعني اشبه ما يكون به شيء زيادة على مجرد الماء مجرد الماء فتقديم الماء وحده يعتبر فيه شيء من القصور فزياده عليه ماذا ان يجعل فيه شيء من من اللبن قال ونفك العنات جمع عان وهو الأسير وهو الأسير ونسق الحجيج ومحمد صنبور فنعول صنبور بضم الصاد والباء وهو الأبتر الذي لا عقب له وأصله سعفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض قاطع أرحامنا على العكس ضر الكذب قاطع أرحامنا واتبعه سراق الحجدي من غفار هذه كلها تهم تهم لي للنبي صلى الله عليه وسلم حيث هذا تجعله ماذا؟ تجعله مما يشرح صدرك إذا تهمت بي شيء مما يتعلق بأمر الدين قيل خارجي تكفيري ارهابي إلى اخره هذه تذكر هذه تذكر هذه قيل محمد صلى الله عليه وسلم صنبور قطع ارحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار لا يتبعه لماذا ماذا الا التكفيريون ومن كان عندهم نفس فيه بالتكفير هؤلاء الذين يتبعون فلانا واو فلانا فنحن خير أم هو فنحن خير أم هو فقالوا انتم خير واهدى سبيله فانزل الله هذه الايه فانزل الله هذه الايه قال المصنف شيخ الاسلام محمد رحمه الله تعالى في المسائل وسائل الباب وفيه في هذا الباب نسيم في هذا العثر معرفة الإيمان بالجبت والطاووت في هذا الموضوع ما المراد به هنا؟ لأن الطاووت يختلف بمعنى أنه قد يطلق في بعض المواضع ويراد به بعض الأفراد وقد يطلق في مواضع ويراد به التعميم يراد به التعميم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاووت الطاووت المراد به هنا. فرض معين او الحكم بغير ما انزل الله والحاكم بغير ما انزل الله اذا اريد به ماذا اريد به فرض معين فمن يكفر بالطاغوت افراد الطاغوت افراد الطاغوت اذا الطاغوت هذا لفظ شرعي يفسر بالشرع وقد يطلق في بعض المواضع على بعض الافراد ولا اشكال فيه ولا اشكال فيه كما ياتي الشرع بيطلق لفظ الصلاة على الفاتحه مثلا صحيح او لا لا باس به؟ قل نعم لأن الذي أطلق هو الشرع هل إذن استعمال اللفظ العام في بعض أفراده هذا لا يعتبر تخصيصا له لا يعتبر تخصيص له إنما ينظر إليه في هذا الموضع باعتبار دلالة على هذا الفرد فهنا الشغل رحمه الله تعالى له فقه عجيب فيما يتعلق بهذه الآية ما المراد بالطاوت هنا؟ يؤمنون بالجبت والطاوت قال فيه معرفة الإيمان بالجبت والطاوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب؟ يعني مرده للاعتقاد فقط؟ أم لابد من عملين؟ قال الثاني ثاني الإيمان بالطاوت والكفر بالطاغوت ليس هو مجرد اعتقاد بل لابد من قول ولابد من عمل سواء كان في الكفر بالطاوت أو الإيمان بالطاوت كل منهما مرد إلى ماذا؟ إلى العمل هذا الأصل لأنه لسنا مكلفين باعتبار الناس لسنا مكلفين بما يكون في بواطنهم والآية هذه كغيرها من الآيات تبين ماذا؟ تبين ما يمتاز به المسلم عن غيره ما يمتاز به المسلم عن غيره والعلامة إنما تكون باطنة أو ظاهرة ها تكون ظاهرة ولذلك قدم مذهب البصريين على أن الاعراب لفظي على كونه تقدير معنوي باعتبار أن العلامة تكون ماذا ظاهرة هذا الأصل فيه حينئذ هنا العلامة كذلك تكون ماذا تكون ظاهرة قال هل هو اعتقاد قلب فقط أو هو موافقة أصحابها مع بوضها ومعرفة بطلانها؟ قال الشارحون أي فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها مع بوضها ومعرفة بطلانها ولو اعتقد مدام أنه وافق في الظاهر حكمنا عليه بكون ماذا؟ أنه آمن بالطاغوت ولو قال أنا أبغض اليهود والنصارى لكن موافقهم في الظاهر حكم بماذا؟ حكم بماذا؟ بما أظهره بما؟ بما أظهره واضح هذا؟ فالمراد هنا في هذا الموضع ب الكفر به بالطاوت المراد به الموافق الظاهر ولو ادعى وزعم أنه ماذا مبغض بقلبه كل كفر سواء كان يتعلق بالكفر ذاته والشرك ذاته أو يتعلق بالأشخاص والاعيان ولذلك علق الشارع ماذا مظاهرة اليهود والنصارى الكفار عموما مشركين مظاهرة علق بماذا بما ظهر هذا العصر فنصرتهم بالظاهر نقول هذا هو الذي جعله العلم ماذا مكفرا بينئذ الباطن هذا لا نسأل عنه ولا نبحث عنه وإنه بمجرد الظاهر هنا هذا الموضع هو الذي أراد أن يؤصله المصنف رحمه الله تعالى هل المراد بالكفر بالطاغوت هنا او الإيمان قال يؤمنون بالجبت والطاغوت هل هو يتعلق بالقلب أو أنه يتعلق بالظاهر ولو ادعى انتفاء القلب قال الثاني أي فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها اليهود والنصارى أو المشركين مع بوضها ومعرفة بطلان لأنهم كذبوا هم يعلمون أن محمدا صادق صحيح أو لا عندهم الكتاب ومع ذلك أظهروا ماذا أنتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم ومع أنهم يعتقدون بطلان ما قالوا ومع ذلك سماهم الله تعالى وصفهم بكون يؤمنون بالجبت والطاغوت صحيح أو لا واضح قال رحمه الله تعالى هو موافقة أصحابها مع بوضها ومعرفة بطلانها كفعل علماء السوء مع أهل الحق علماء السوء يعني قد يتصف العالم بهذا الوصف ونحن نريد أن نؤكد على هذا المعنى لألا يظن الظان أن هذه المسائل لا تتعدى العوام والمقلدين بل هي كذلك تكون في شأن أهل العلم وطلاب العلم وكذلك من من قلدهم كفعل علماء السوء مع أهل الحق حرفه يهوديا ووراثة غضبية قال ومطابقة الآية للترجمة مع الحديث الآتي مع الحديث الآتي لماذا؟ لان هذه الايه في أهل الكتاب وسياتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون من كان قبلكم ومن كان قبلنا يعم اليهود والنصارى ونص في الحديث على أن المراد به اليهود والنصارى وفارس والروم حين لا تتبعون هم امنوا بالجبت والطاوت إذا سيقع في هذه الامه من يؤمن بالجبت والطاوت ومن تشب بقوم فهو منهم فهو منهم ومطابقه الايه للترجمه انه أنه إذا كان الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فهذه الأمة التي اوتيت القرآن لا يستنكر قال هذا منكر تابعوا اليهود والنصارى نعوذ بالله قل لا دل النص على أن هذه الأمة سيتبع بعضها ماذا اليهود والنصارى لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الامم قبلها والامم قبلها منها من آمن بالجبت والطاغوت إذا هذه الامه سيقع فيها الإيمان بالجبت والطاغوت وسيكون من الناس ينتسبون إلى الاسلام فيؤمنون بالجبت والطاغوت فيكفرون فيكفرون لانه جعلهم من المكفرات قال رحمه الله تعالى هذه الايه الأولى تدل على ما ذكره رحمه الله تعالى ان هذه الامه سيقع فيها شيء من عبادة غير الله تعالى وقوله قل هل نعم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاووت قل يا محمد وخطاب عام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم قل هل صفام للتقرير والتشويق أي سوف أقرر عليكم هذا الخبر أنبئكم بشر من ذلك المشار له ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بشر من ذلك مثوبة بالنصب تمييز لشر شر مثوبه يعني ثوابا مثوبه بمعنى الثواب والثواب يطلق على الجزاء ويطلق على العقوبه يعني الجزاء بالثواب وكذلك بالعقوبه والعقوبه كذلك تسمى ماذا تسمى ثوابا تسمى ثوابا قال مثوبة عند الله ثم انتهى السؤال هنا انتهى الاستفتاء من لعنه جاء الجو هو من لعنه الله هو من لعنه من هذه اسم موصول بمعنى الذي خبر لمحذوف هو دل عليه ماذا السياق لان الاستفهام انتهى عند قوله عند الله وجواب الاستفهام من لعنه الله وما عطف عليه وما عطف عليه قال هنا الشارح يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأمة الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبة من أهل الكتاب الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه فهل الدين هنا نبي الذي هو توحيد الله تعالى وإفراده به دون ما سواهم هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة عند الله في علمه وجزائه عقوبة أو ثوابا عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا في قولكم لم نرى اهل دين اقل حظا في الدنيا والآخرة منكم يعني هذا من كلامه يرون أن من جاء بالاسلام هذا اقل شيء استحقار استخفاف ولا شر من دينكم وديننا هو توحيد الله وافراده بالعباده وهم أنتم ايها المتصفون بهذه الصفات المذمومه المفسره بقوله من لعنه الله اي أبعده من رحمته وطرده وأبعده لا بأس أن يكون ماذا أن تكون الواو هنا لي للتفسير لي للتفسير ولكن صنيع المصنف دائما ياتي به بأي من لعنه الله وأبعده من رحمته وطرده بمعنى أنه فسر اللعن به الإبعاد والطرد عن رحمه الله تعالى وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا أي أحل عليه غضبه والغضب صفة من صفات الله تعالى صفات الله تعالى الحقيقية صفة اختيارية فعلية, صفة فعلية تقتضي الانتقام من المغضوب عليه وتفسيره بالانتقام تفسيره باللازم إن كان اشعريا فهو مبتدع ضال وإن كان سلفيا قيل ماذا فسر الصفة بلازمها وهذا لا بأس به يعني إذا جاء في التفسير غضب أي انتقم تنظر في المفسر بد من قرينه كان سلفيا التفسير الصحيح ففسر الصب بي بلازمه ان كان شعريا لا لانه جعل الانتقام هو عين الغضب والغضب هو عين الانتقام وليس الأمر كذلك عند عند بل الانتقام لازم للغضب ولا شك ان فرقا بينه لازم والملزوم قال لا يرضى بعده ابدا وجعل منهم منه وجعل اي مسخ منهم الذين عصوا أمرهم وجعل منهم القردة اصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى يعني على التفريق بينهما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلاهما أي القردة والخنازير من أصحاب السبت فشاء فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخ القرد والخنازير يعني مما هو موجود بين الناس أهي مما مسخ الله يعني هل هؤلاء أولاد وأحفاد لأولئك أم لا فقال إن الله لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك راهم مسلم حديث به المسلم بمعنى أن هذه القردة الموجوده ليست من سلالة أولئك بل موسخ وقيل إن من موسخ لا يبقى زيادة على ثلاثة أيام قال رحمه الله تعالى في قوله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاووت يعني ومن؟ عبد الطاوت انظروا قال من لعنه الله وغضب عليه أي ومن غضب عليه هذه الثانية وجعل منه أي ومن جعل منه ثم قال وعبد الطاوت أي ومن عبد الطاوت لم يعد من صح أو لا وعطف الثلاث الجمل غضب وجعل وعبد على من لعنه لأنه لو فصل لصارت هذه الأوصاف لموصوفين متعددين والمراد هنا ماذا أنها صفات لموصوف واحد لو قال من لعنه الله ومن غضب عليه تفهم ماذا أن من غضب عليه آخر ليس هو الأول حينئذ لو أعاد من أنظر لسان العرب هنا لو أعاد من لفهم أن هذه الأوصاف الاربعه لموصوفين مختلفين وليس الأمر كذلك حينئذ البيان يقتضي ماذا أن تحذف الموصول من من الجملة التي عطفت على الجملة السابقة سواء كانت ثانيه أو ثالثة أو رابعة صحيح أو لا فدل ذلك على أن هذه الصفات إنما هي لموصوفين اتحدوا يعني شخص واحد او طائفة أو عين فالصفات حينئذ تكون نازله عليه. قال أي وجعل منهم من عبد الطاغوت شاهدون عبد الطاغوت عبد الطاغوت هذا فعل ماضي عبد طاوت مفعول به عبد الطاغوت على أنه مضاف مضاف إليه حينئذ نكون بمعنى عابد عابد الطاوت وعبد الطاوت عابد الطاوت لا فرق بين عبده وبين عابد لماذا؟ لأنه إذا ذكرت العبادة فالمراد بها العابد ومر معنا أن الشرك والمعبود والعابد كلها متلازمة فإذا علق الحكم في الشرع على الشرك هو يستلزم المعبودين والعابدين وإذا علق الحكم على الكفر بالمعبودين كذلك السلزم هذا الكفر به بالعابدين أفرق بين هذه الثلاثة البت عابدة عبود عبود المراد به ماذا جمع عابد حينئذ يكون من إطلاق الوصف واراده الفاعل النفسي وأما عابدة حينئذ هذا أراد به المصدر لأنه فعل قال أي وجعل منهم من عبد عاد من أي أطاع الشيطان فيما سول له فيما سولها وجعل الطاوتنا بمعنى الشيطان بناء على أثر عمر رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الصواب قوله وعبد الطاغوت انه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من الافعال الماضية غضب جعل لعنه عبده إذن كل معطوف على على ما سبق معطوف على ما قبله من الافعال الماضية أي هذا تفسير من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القرده والخنازير ومن عبد الطاوت قال لكن الافعال المتقدمة الفاعل فيها هو اسم الله مظهرا ومظمرا وهنا الفاعل اسم من عبد الطاوته هو الضمير في عبده الضمير في عبده من لعنه الله من الفاعل الله صحيح لان لفظ الجلاله مذكور هنا الفاعل مذكور مظهر وغضب هو ضمير مستتر الله اذن فاعل الغضب متصب الغضب هو الله وجعل هو من الله اذن الفاعل في الاول لعنه الله هذا ظاهر انطق به افضل جلاله غضب هو جعله هو. ضمير مستتر يعود الى الله اذن فاعل الافعال الثلاثه من الله عبد الطاغوت من ليس هو الله عز وجل وانما هو العابد انما هو العابد حينئذ يكون مرجع الضمير هو من التي الأصل فيها التكرار ومن ولذلك قال وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير فيه في عبد عبد هو يعود إلى إلى من ولا يعود إلى إلى الله عز وجل هذا واضح من من السياق عبد اي العابد قال أي ومن عبد الطاغوت ولم يعد سبحانه لفظ من لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد كلها صفة لصنف واحد وهم اهل الكتاب ومن تشبه بهم حينئذ نكون مثلهم وهم اليهود وقوله أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل ومطابقة الآية للترجمه أنه إذا كان اليهود ممن عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة كما دل على ذلك الحديث الآتي يعني بإضافة الحديث الآتي فهذه الآيات كغيرها بمعنى لو أردنا كقاعدة كل ما جاء إثباته في الشرع سواء يتعلق بالكفريات أو ما دونها وأضيف إلى اليهود والنصارى أو الروم وفارس أو المشركين أو المنافقين هذه الأمة سيفعل بعض الناس منهم ما فعله أولئك بدليل ماذا لتتبعون سنن من كان قبلكم حينئذ لو قال قائل الآيات النازلة في الكفار مختصة قلنا هذا الحديث يدل على ماذا؟ على التعميم على على التعميم وإلا سقط الباب من من أصله لأنه قد يقول قائل هذه الآيات نزلت في اليهود والنصارى وتلك الآيات نزلت في المشركين وتلك الآيات نزلت في المنافقين إذا ما بقي شيء إذا لابد من ماذا لابد من التعميم أولا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب صحيح قاعدة مطالدة مجمع عليها فإذا العبرة بي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو بعموم العلة إذا كان الحكم خاصا ومعللا حينئذ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما فيكون فيه عموم لفظي وعموم معنوي ثانيا دلت النصوص على أن هذه الأمة سيفعل بعض الناس منهم ما فعلته تلك الأمة سيما الحديث ثلاثة إذا هذه الآيات ليست خاصة باليهود والنصارى ولذلك قال ومطابقة الآية للترجمه أنه إذا كان اليهود ممن عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة بدليل الحديث الآتي قال في الآية الثالثة وقولهم تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سورة الكهف قال الذين غلبوا قال من القائل حكى ابن الجرير قولين قيل إنهم المسلمون يعني قال المسلم المقترح الذي اقترح هذه البدعة قيل أنه مسلم والثاني قيل ماذا إنه مشرك يعني هذا القول قال الذين غلبوا على امره قال من القائل قيل المسلمون وقيل المشركون وعلى القولين فهو ماذا مذموم فهو فهو مذموم يعني لا يقال بين لو قيل إنه من جهة المسلمين يدل على أنه صحيح في نفسه قل لا وإنما أورده الله تعالى على وجه الذم فيكون مذموما بقطع النظر عن عن قائلهم قال الذين غلبوا على أمرهم غلبوا على أمر أصحاب الكهف وهم الحكام فيه في ذلك الزمان لنتخذن عليهم مسجدا لنتخذن لا موقع في جواب قسم والله لنتخذن حينيذ مؤكد به بكم مؤكد مؤكدين الأول والله عذا محذور مقدر عذا لا اللام والنون المثقله هذا اذن ثلاث زد واحدا نعم لنتخذن نون التوكيد الثقيله واللام لنتخذن والقسم المقدر, قسم المقدر لان اللام هذه يقال فيها ماذا واقعته في جواب القسم وهي من المؤكدات هي في نفسها والقسم المقدر الذي هو والله والله لنتخذن إذن ثلاث مؤكدات لنتخذن عليهم مسجدا قال أي قال ذلك أصحاب الكلمة والنفوذ في زمن أصحاب الكهف أو كانوا حكاما أو من دونهم المهم أن لهم ماذا أن لهم نفوذا يعني لهم كلمة ولهم أمر في زمن أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدا ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركون به كما قال قال في زمن نوح ذمهم الله بذلك تحذيرا لنا أن نتخذ القبور أو ثاناً. أن نتخذ القبور أو ثاناً. وتقدم في الأباب السابقة لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم المساجد على قبور أنبيائهم وأن مراده تحذيرنا أن نفعل فعلهم كما سبق كما سبق يحذر ما صنعه جاء فيه أثر عائشه فيجرن ذلك إلى إلى الشرك ويأتي إخباره بذلك وهو وجه الاستدلال به إذا قال الذين غلبوا على أمنه لنتخذن عليهم اتخاذ المساجد على الصالحين من سنن السالفين إذا من هذه الأمة من سيفعل ذلك الفعل بدليل الآية بدليل حديث الآتي واضح هذا لنتخذن عليهم مسجدا إذا سيكون في هذه الأمة من يأتي عند قبور الصالحين فيقول لنتخذن عليهم مسجدا وإذا اتخذ المسجد حينئذ صار ماذا؟ وسيلة إلى وقوع فيه بالشرك ولو مات هو وجهل العلم أو جهل العلم بعد ذلك حينيذ من يأتي بعدهم كما وشأن في قصة نوح عليه السلام قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لتتبعن سنن سنن من كان قبلكم حذو القذة بقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه قال تتبعن بضم العين وتشديد النون مؤكد أو لا مؤكد بالقسم المقدر واللام ونون التوكيد اذا كقوله لان اتخذنا الا طرق من كان قبلكم طرقا فسر ماذا السنن سنا وسنن بالضم جمع, جمع سنة بالضم جمع جمع وهي الطريقة وبالفتح فهي مفرن بمعنى الطريق قال اين لتسلكن طرق من كان قبلكم من الامم من من الامم وهذا ليس على ظاهره إنما يستثنى منه ما جاء النص باستثناء الطائفة المنصورة الفرقه الناجية وليس على ظاهر بل هو عام مخصوص لأن في هذه الأمة من لا يتبع تلك السنن لحديث لا دزال طائفة من هذه الأمة على الحق لذل تتبعون هذا فيه عموم خطاب لجميع الأمة صحيح او لا هذا خطاب عام لجميع الامه تتبعون سنن سنن من كان قبلكم لكن دل الحديث على ماذا على أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تتبع اليهود والنصارى بل ستحارب وتقاتل اليهود والنصارى قال في عبادة الاوثان في عبادة الاوثان وغيرها مما ذمهم الله به يعني الحكم عام ليس خاصا بالشرك الأكبر بل ما دونه حتى من العادات والاخلاق التي تكون من شأن اليهود والنصارى سيكون في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى فهو عام لذلك جاء الحديث من تشبه بقوم فهو منهم تشبأ بقول في أي شيء كان كذلك هنا لا تتبعون السنانة من كان يعني الطرق أي طرق كان سواء كانت هذه الطرق تفضي إلى الشركة الأكبر وهي بعينها معينها الشركة الأكبر أو ما دون ذلك حينيذ يكون الحديث ماذا يكون الحديث عام لكن المصنف رحمه تعالى إنما قصد ابتداء ما يتعلق به الشركة الأكبر لذلك خاصوا بما ذكر وقال هنا في عبادة الاوثان وغيرها مما ذمهم الله به وهو الشاهد لترجمة وبه أيضا تظهر مناسبة الآيات لترجع يعني الآيات الثلاث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى متعلقة باليهود والنصارى أهل الكتاب وكذلك بما كان فيه في زمن أصحاب الكهف وهي أمم سالفة حينئذ ما وجه المناسب لهذه الآيات هذا الحديث فكله هكذا كقاعدة عامة كل ما أخبر الله تعالى به عن الامم السالفة فهذه الامم من سيفعل فعل لعمم الحديث لتتبعونا ساننا من تشبى بقوم إذن سيفعل ما ما فعلوا عندئذ إذا فعل في هذه الامه ما فعلته الأمة السابقة ننظر فيه ان كان شركا أكبر فهو مخرج من المله وان كان دون ذلك فبحسبه قد يكون بدعه قد يكون محرما قد يكون صغيره الى خير قال وهو الشاهد للترجمه وبه ايضا تظهر مناسبه الايات لي للترجم قال لتتتبعون السنن سنن من كان قابل لكم يعني من الامم حذوى حذوى بالنصب قيل حال وقيل مصدر لو قيل مصدر أول بالحال منصوبا على الحال من فاعل تتبعونه بمعنى محاذيا لأنه لابد من ماذا لابد من تأويلهم إذا جاءت الحال مصدرا حالذي لابد من تعل على المشهور وقيل لا يبقى على, على ظاهرهم بمعنى محاذيا أي حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بقذة قال هنا بنصب حذوة على المصدر أي تحذون حذوهم قال محاذين لكان اولى لأنه حال أي تحذون حذوهم محاذين لهم هو اولى والقذة بضم القافي واحدة القذذ فعل قذة تجمع على ماذا على قذذ على فعل قال وهي ريش السهم وله قذتان متساوية سهم تعرفون السهم له ماذا له قذتان متساوية ريش فإذا كانت احداهما زائده عن الاخرى حينئذ لا لا يصيب الهدف وهي ريش السهم مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في في الوصف أي لا تفعلن أفعالهم لا أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم ما في كل ما فعلوا كل صغيرة وأو كبيرة أي كما كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى متساوية معها وتساويها لا تزيد واحدة على على الأخرى لو زادت لحصل خلل لا تكون ماذا تكون متساويتين قال حذو القذة بي بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم لكن جملة حذو القذة بي هذه ليست في الصحيحين. ليست في الصحيحين وهي في المسند من حديث شداد بن أوس الحديث شداد ابن أوس قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموهما هذا من المساواة والمحاذاة من كل وجه لو دخلوا جحر ضب لو يعني من باب التنزل تعليق على على المحل لن يدخلوا جحر ضب حينئذ لو دخلوا لكان في هذا الأم من يدخل وراءهم قال أي لو تصور دخولهم جحر ضب وهو من أصغر الجحور مع ضيقه لدخلتموهما لشدة سلوككم طريق من قبلكم قال والجحر بضم فالسكون غار الضب وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك هذا كل باب تشديد ألا يتبع أحد من هذه الأمة من كان قبلنا ولذلك هذه الجملة تعتبر لي للمبالغة لأنهم لن يدخلوا جحر ضب ولن يتبعهم أحد في ذلك لن يكون وإنهم باب ماذا وإنما من باب التأكيد في المطابقة والمساواة والحذواء حذو اليهود والنصارى قالوا هذا كل شدة مبالغه كما قال المصنف رحمه تعالى منه صلى الله عليه وسلم وبيان أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا وقد أكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات يعني النبي صلى الله عليه وسلم اكد هذا الخبر بانواع من التاكيدات قال من ذلك اللام في قوله في اللام في قوله والله لا هكذا في قوته على في قوله وقبل اللام ما, ما هو قسم ولذلك اظهرهم كلام فيه شيء من سقط العلم من ذلك اللام في قوله والله لا مع القسم مع مع القسم ثم بنون التوكيد أي الثقيلة ثم بقول حذو والقزة بيم القزة بي هذا كذلك تأكيد معنوي تأكيد مع وما سبق تأكيد لفظي القسم واللام والنون توكيد لفظي حذو والقزة بيم هذا تأكيد معنوي حتى لو دخل جحر ضب كذلك تأكيد معنوي ثم بالغ شد مبالغة في التشبه بهم حتى أن اليهود والنصارى لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة ولهذا قال سفيان بن عيينه وغير من السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لان يهود يعلمون وعينئذ إذا جاء عالم يدعي العلم من المسلمين وفسد يكون تشبه بمن؟ باليهود ومن فسد من عبادنا عباد يعني كأنه في السابق كانوا إما عالم معابد ليس لك وسط اما عابد وإما, وإما عالم فإذا فسد واحد منهما حينئذ أخذ طريقا فمن فسد من العلماء فهو اشبه باليهود ومن فسد من العباد الذين ليسوا علماء حينئذ فيه شبه من من النصارى من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من من النصارى هذا كلام كثير للسلف فيما يتعلق بالعالم اذا اذا فسد العالم اذا اذا فسد هذا يدل على ماذا على أنهم يحكمون بالفساد على علم العالم إذا لم يعمل بعلمه ويحكم عليه بما يقتضيه الحال من كفر أو تجهم أو اعتزال أو بدعة أو نحو ذلك قال هنا قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى اليهود والنصارى أتعني اليهود والنصارى هم اليهود والنصارى يجوز فيه الوجهان يعني الرفع والنصب قال فمن على اسم السفهام المرض به التقرير يعني فمن غيرهم أخرجاه أي البخاري ومسلم. وعرفنا أن حذب القذة بالقذة ليس في البخاري ومسلم ليس في الصحيحين وأنما هو فيه في المسند قال أي البخاري ومسلم واللفظ لهم واليهود بالرفع خبر متدئ محذوف أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم ويجوز النصب بفعل محذوف بفعل محذوف تقديره أتعن تعني لو قال أتعني لك أنا لماذا؟ لان الاستفهام هنا له مكانته كما قدر في الاول اهم اليهود والنصارى ات بالهمزه وهنا كذلك اتعني هذا العصر ومن استفهام تقرير من استفهام وعلى الجملتين اليهود اليهود وعلى الجملتين الجمله انشائيه الجمله انشائيه لانها استفهاميه والاستفهام من من الانشاء الاستفهام من من الإنشاء. يعني لو قيل اهم اليهود والنصارى جمله انشائيه اتعني اليهود والنصارى كذلك جملة إنشاء لأن الاستفهام نوع من الإنشاء قال ومن استفهام تقرير أي فمن القوم الا هم لا غير فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونحوه أي له نظير أن كل ما وقع من أهل الكتاب هذه القاعدة هنا أن كل ما وقع كل على بابها مراد بها ماذا التقعيد العام فيدخل تحته ما لا حصر من من الأفراد أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لم يقصد المصنف ماذا؟ السيعاب وإنما ذكر أمثلة وغيرها انتبه هذه وغيرها لا بد أن يقع جميعهم في هذه الأمة حينئذ المراد به ماذا؟ ألا تفعل هذه الأمة فعل أولئك قالوا هذا اللفظ وإن كان خبر فمعناه النهي عن متابعة يعني تتبعون سنن من كان قبلكم ليس فيه تقرير وافعلوا ما شئتم ما دام أن من علامات الساعة أن هذه الأمة ستتبع من كان إذا افعلوا ما شئتم ليس من رضي التقرير والإذن وإنما لا تفعلوا وهو متضمن لي للنهي ولذلك قال المصنف فمعناه النهي عن متابعته, النهي عن عن متابعته. وهذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته فقد سلك كثير من أمته مسلك اليهود والنصارى في إقامة سائر شعائرهم في الأديان وفي عاداتهم من تعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها يعني من دون الله تعالى وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء وملابسه ومراكبهم والتسليم بالإشارة إذا لم يكن معه نطق ففيه شبه بأهل الكتاب هكذا بعض الناس يشير فقط إذا سلم بلسانه وجمع مع لشارة لا بأس به هذا وارده لكن فقط مجرد إشارة هذا يعتبر من التشبه به باليهود والنصارى وكذلك الضرب بالمنبه هذا عند بعض الناس يسميه يكون سلاما هذا لا يجوز شرعا قال واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقبال على كتب البدع والضلال وغير ذلك مما نهى الله عنه يعني أراد أفراد مما فعله أهل الكتاب وفعلته هذه الأمة والشاهد المراد هنا ماذا ما يتعلق به؟ عبادة الأوثان هذا المراد في كلام مصنف رحمه تعالى أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان حينئذ سيقع الشرك الأكبر في هذه الأمة؟ نعم سيقع لأنه فعل ها في الزمن الأول لاسيما متعلق بالأهود والنصارى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سنن من كان قبلكم قال أخرجهم قال ولمسلمين عن ثوبان رضي الله عنه ثوبان قالوا انه من العرب من بني حكم ابن سعد حكم دنيا وقيل من السرات وقيل من من السرات مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه فاعتقه وخدمه لازمه الى اماته أم صلى الله عليه وسلم ونزل بعده الشام ومات بحمص سنه وخمسين في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى زوى اي جمع وضم ل الارض يعني جمعها وضمها الارض فرأيت مشارقها ومغاربها زوى أي جمع لي الارض ورايت الرؤيا هنا بصريه على اصلها قال بعضهم يحتمل انها مناميه يحتمل انها مناميه قال به بعض شرح الحديث لكن الصواب هو الاول صوابه الأول أن الرؤية بصري كيف الله أعلم بذلك صحيح أو لا أما رأى من يعذب في النار ببصره عليه الصلاة والسلام إذن هذا لا مانع أن يكون لا مانع أن يكون فيبقى على, على أصله ودعو أنه, أنه منامي يحتاج لقرينا قال فرأيت مشارقها ومغاربها أي أماكن الشرق والغرب قال أي زواها جميعها يقال زويت الشيء جمعته وقبضته يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه صلى الله عليه وسلم اطلاعه على القريب هذا تاويل وافق فيه القرطبي رحمه الله تعالى والصواب انه يقال جمع على ظاهره كيف جمع الله اعلم قال يريد تقريب البعيد منه تقريب يعني هو ليس بقريب لكنه ماذا قربه الله تعالى قربه الله تعالى وهذا يحتاج الى الى تاويل يحتاج الى قرينه حتى اطلع عليه صلى الله عليه وسلم اطلاعه على القريب بان طويت له وجعلت مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره فابصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربه. تتمة كلامه قد يخالف أوله وفي رواية أبي داود فأريت مشارق الأرض ومغاربه. قال القرطبي ظاهر اللفظ يقتضي أن الله قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة وهذا تأويل هذا يتأويل. معناه ماذا؟ أن الجمع ليس حقيقيا وإنما هو مجاز فأدرك البعيد من موضعه وهذا الذي قدمه محشي أولا كما أدرك بيت المقدس من مكة وهذا له قرينة لماذا؟ لأنه كان في مكة فجاء الخبر بماذا؟ أنه رأى وهو في مكة إذن هنا قرينة تدل على ماذا؟ على أنه رفع له المسجد الأقصى أو قوى بصره لكن هذا الحديث ليس في قرينه تدل على ماذا على صرفه عن ظاهره الظن فرأيت يبقى على على ظاهره قال واخذ يخبرهم عنه وهو ينظر اليه ثم قال ويحتمل أن يكون مثلها الله له والأول اولى والذي قال الاول اولى خلافه اولى خلافه اولى يعني الحاصلون ماذا أن الرؤيا بصريه وهي على حقيقتها زوا بمعنى جمع الأرض كيف زواها الله اعلم بذلك لكن الأقرب أن الأرض جمعت بالفعل هذا ظاهر اللفظ قال هنا وإن أمتي يعني أمة الإجابة سيبلغ ملكها ما زوى ما زويا لي منها زوى يحتمل أن يكون مبنيا للفعل وهذا أظهر لأن هو الأصل هو الأصل ولا يعدل عنه إلى المبني للمفعول إلا مقرينة وأن يكون مبنيا للمفعول زوية ولأحمد وغيره إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره يعني ما يصدق عليه خبر له مخبر صحيح؟ علي ذن وقع قال كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وجد مخبره كما قال صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ملك أمته تسعى إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى إمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصوطي ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال ولذلك لم يذكر أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه قال رحمه تعالى في قول صلى الله عليه وسلم. واعطيت الكنزين الاحمر والابيض اعطيت من المعطي الله عز وجل الله عز وجل ينبغي الفاعل في العلم به لانه لا يعطي إلا, الا الله عز وجل فالمعطي هو الله عز وجل واعطيت الكنزين هو بنفسه او اعطيت امته امته قطعا كنزين الاحمر والابيض فارس والروم ما إذن أعطيت انا هذا العصر والمعطي هو الله عز وجل ولم يعطى هو بعينه وإنما أعطيت أمة من بعده حينئذ ما أعطيت أمته إعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين وأعطي ذلك بعد موته لا في حياته وما أعطيت أمة فهو, فهو له عليه الصلاة والسلام قال الأحمر والأبيض بالنصب على البدلية كنزين هذا مفعول الأحمر أبدل مفصل من مجمل قال القرطبي يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنهم والذي نفس بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وعبر بالأحمر عن, عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم الذهب يعني الكنزان هما الذهب والفضة وكل منهما عنده ما الذهب والفضة لكن باعتبار ماذا باعتبار الغالب يعني إذا قال أحمر ذهب معناه ما عنده فضة؟ لا عنده فضة لكن الأكثر استعمال ماذا؟ هو الذهب وكل منهما عنده ذهب فضة لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب وعلى كنوز كسرى الفضة قال هنا لأن الغالب عندهم الذهب وبالأبيض عن كنز كس كسرى لأن الغالب عندهم واه والفضة وقد وجد ذلك بخلافه الفاروق عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليتم وما كان في بيوت امواله وجميع ما حوته مملكته على ساعتها وعظمتها وكذلك فعل الله بقيصر لما فتح أو فتح بلاده وإني سألت ربي لامتي الا يهلكها بسنة بعامه هكذا بالباء يعني بمهلكة عامه بمهلكه عامه هذا ثبت بأصل المصنف بالباء غلطه بعضهم يعني هذا غلط ليس بصواب وهي رواية في صحيح مسلم فالتغليط ليس في محله وغيره وفي بعضها بحذفها اذا الروايتان بسنة عامة أو الكثير والغالب أو الأصل بسنة بعامة حينئذ نجعل هذه الباب زائدة نجعل هذه الباب زائدة لأن المؤكد لا تدخل عليه الباب هذا الأصل لا تدخل عليه الباب وهي أصلية وإنما نحكم عليه بماذا بالزيادة بسنة عامة حينئذ يكون باب التأكيد قال هكذا ثبت بأصل مصنّب الباء، وهي الرواية في صحيح مسلم وغيره، وفي بعضها بحذف. قال القرطبي وكأنها زائدة، كانها زائدة، لأن عام صفة السنة صفة لسنة، فكأنه قال بسنة عام، عن باب التوكيد. والسنة الجدبو الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدبو والقحط سنة. ويجمع على السنين كقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي الجذب المتوالي والا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم إذن الأولى ما هي سألت ربي لأمة الا يهلكها بسنة بعام هذه الأولى ثانية يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم يعني من غيرهم يعني الكفار الا يسلط عليهم ماذا الكفار فيستحل فيستبيح بيضتهم قال أي لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار فيستأصل معظمهم وجماعتهم هذا معنى السبيح السبيح أن يستحل لا. قال وبيضة كل شيء حوزته وقال الجوهري وغيره بيضة القوم ساحتهم سأل الله ألا يسلط العدو على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بهذه الأوصاف المذكور ما داموا بهذه الأوصاف هذا العلى عند المصنف حصل قلب ما داموا في الاصل التيسير ما داموا بضد هذه الأوصاف إذا لم يتلبسوا بهذه الأوصاف صارت الجماعة في صارت الجماعة. التيسير قال ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قول حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع إذن عبارة التيسير هي أصح. قال ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض وهي جوانبها حتى يقع منهم ما ذكر فقد سلطون عليه. قال هنا وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا أو معلقا حكم الله تعالى الكون قد يكون مبرما يعني يقول كن فيكون أو معلقا بشيء في المستقبل حكم كوني قد يكون مباشرة قل كن فيكون وقد يكون ماذا معلقا إن حصل كذا فسيحصل كذا إذا هل ثم راد لما حكم الله تعالى به وقضى في النوعين الجواب لا الجواب لا, لا راد لقضائه سواء كان مبرما أو كان معلقا وهنا جاء ماذا جاء معلقا جاء معلقا قال أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا أو معلقا فإنه لا يرد بشيء مطلق ولا يقدر أحد على رده كما قال صلى الله عليه وسلم لا راد, لما قضيت ولا لا راد لما قضيته خبر عن عدم الرد لجنس القضاء المبرم والمعلق لأن الحديث عام لا راد لما قضيته فعن لما إذن القضاء الكوني قد يكون ماذا مبرما نافذا وقد يكون معلقا حينئذ الحديث عام أو لا نقول نعم عام فإذا كان كذلك فلن يرد قضاءه جل وعلا قال هنا قال في التيسير النبي سأل ذلك مطلقا فأجيب بهذه واستجاب له دعاءه ما لم يوجد الشرط المقتضي لتسليط العدو فإذا وجد ذلك وجد القضاء المعلق إذن تسليط العدو معلق أو لا معلق حينئذ إذا حصل ما علق عليه حصل ماذا الحكم القضائي؟ قالوا في بعض الروايات قال دعوت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته ألا يهلك أمة بسنة عام وأجابني وسألته ألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسه وأجابني وسألت وسألته, وسألته ثالثا <تصفيق> ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا ومنعني هذا وقال حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وحتى هنا للغاية يعني إذا فعل بعضهم ببعض هكذا سلط عليهم العدو حينه هكذا إذا فعل بعضهم ببعض هذا المعلم فإذا حصل حين جاء حكم الله تعالى الكون وهو ماذا تسليط العدو عليه تسليط العدو عليه قال هكذا سلط عليهم العدو حينئذ وما داموا مجتمعين على الحق حيث مجتمعين على الباطل جمع جمع وإنما ماذا مجتمعين على على الحق على التوحيد على الإسلام قال وما داموا مجتمعين عن الحق فلا يسلط عليهم ولكن عند فرقتهم يسلط عليهم عقوبة لهم قال وإني أعطيتك لأمتك الا أهلكها بسنة عامة هذه واحدة وهذه أجابها الله تعالى بدون استثناء اجابها بدون استثناء وإني أعطيتك هذا الجواب الآن لأمتك أمة الإجابة ألا أهلكها أن أهلكهم بسنة عامه هذه أجابها الله تعالى بدون استثناء ولفظ بدأود ولا أهلكهم بسنة عامه أي أعطاه الله سؤال لأمته ألا يهلكها بسنة عامه وهي الجذب الذي يهلك أخضرهم ويابسهم فأجاب الله دعاه وكان في الأمم السابقة عذاب الاستئصال بخلاف هذه الأمة فإن الله وله الحمد والمنه قد دفع عنها ذلك ببركة دعاء نبيها صلى الله عليه وسلم إذن الأولى قال هنا ماذا وإني أعطيتك لأمتك الا أهلكها بسنة عام هذه الأولى وجبها الله عز وجل بدون استثناء قال وألا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم في بيضتهم هذه الثانية لكن ماذا مقيدة لأنه قال ولو اجتمع عليهم من بأقطار حتى يكون حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إذا ما بعد حتى إذا حصل تخلف الأول قال والا اسلط أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعلم الكفار إذن لن يسلط حتى ماذا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا فإذا حصل إهلاك بعضهم لبعض سلط بعض عليهم ماذا الكفر إذا أجابه لكن ماذا مقيد وهي المراد بماذا بحكمه جل وعلا المعلق حكمه المعلق لأنه إذا أهلك بعضهم بعضاً حصل ماذا تسليط هذا حكم شرعي أو كوني ها حكم شرعي أو كوني هذا حكم كوني قضاء كوني إذا هو معلق أو مبرم هذا معلق لأنه معلق على شيء سيكون فيه في المستقبل قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً حتى يكون بعضهم يهلك بعض. قال أي وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدو من سواهم فيتولاهم جميعا ويهلكهم ويذلهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض من الكفار ولفظ أبي داود من بين أقطارها جوانبها أي لم يسلطهم الله عليهم كما فعل بالأمم الماضية المكذبه. وهذا أيضا من خصائص هذه الأمة ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى هذا قيد حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا إذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم قال حتى الانتهاء الغاية أي أن أمرها ينتهي حتى يوجد ذلك منهم فإن الله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين قد يسلطهم على ماذا؟ على على طائفة على بلد رحبوا ذلك لكن على جميع المسلمين لا قال لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعاتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة بقوله بضد جاء ماذا بضد فدل ذلك على أن ثم سقطا في كلام السابق ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة بقوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسمي بعضهم بعضا فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعاتهم ومعظمهم كما وقع هذا كلام صاحب التيسير، فقد سلط بعضهم على بعض لكثرة اختلافهم وتفرقهم ولكن بحمد الله لا تزال طائفة منهم باقية على الحق تقوم بها الحجة على الخلق منصورة كما سيأتي قال ورواه البرقاني في صحيحين كل ما مضى ليس فيه الشاهن وإنما سيأتي بما يأتي قال البرقاني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء نسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم خريبت وكانت مزرعة ذهبت زالت هو الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد ابن محمد ابن غالب الخوارزم الشافعي روى عن الدار قطني وغيره وعنه الخطيب غيره قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه كثير التصانيف صنف مسند ضمنه مجتمع عليه صحيحان وجمع حديث الثوري وحديث الشعبة وطائفة وهذا المسند هو الصحيح الذي عز إليه المصنف هذا الحديث ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ومات سنة خمس وعشرين وروى هذا الحديث أيضا بتمام أبو داود وغيره عن ثوبان قال وزاد زاد وإنما أخاف على أمة الائمه المضلين أي الأمراء والعلماء سروا به أمراء والعلماء وكل منهما له وصف في ماذا؟ في الضلال والإضلال يضل في نفسه ويضل غيره إذا قد يكون عالما مظللا ضالا فيه في نفسه ومضلا لغيره أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس وهم يحكمون في الناس بغير علم فيضلونهم ويضلونهم فهم ضالون عن الحق ضلوا عن الحق ويوصف بذلك ولو كان جاهلا ولو كان جاهلا مضلون لغيرهم قال تعالى وإن كثيرا يضلون بأهوائهم ها بغير علم إذا ثبت الإضلال والضلال مع وصف الجهل لان غير العلم هو هو الجهل صحيح أو لا إذا لم يكن علم فهو جاهل ضدان نقيضان لا يجتمعان لا يجتمعان في جزئية واحدة قد يكون ثم افتراق قال وقال عمر لزياد ابن حدير يا زياد هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال لا قال يهدمه قال عمر يهدمه زلة العالم زلة العالم قال وجدال المنافق بالقرآن وحكم أئمة المضلين أئمة المراد من الحكام هنا وقال معاذح ذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقال عبد الله ابن مبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء رهبانه يعني ما أفسد الدين؟ إلا أحد هذين الصنفين قد يجتمعان وقد يفترقان واتى صلى الله عليه وسلم بإنما التي هي للحصر وإنما أخاف يعني لا أخاف إلا هذين الصنفين أئمة الضلال باعتبار الحكم وباعتبار العلم بإنما التي هي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من ائمه الضلال فيوقعوهم فيه في الإثم لما أطلعه الله ع... عليه من غيبه أنه سيقع ولم يخف من جذب السنين ولا تسليط العدو لأن هذا ماذا هذا يتعلق بالبدن لا يتعلق بالدين والذي يتعلق بالدين هذا أعظم فسادا من يتعلق بماذا بالدنيا وروى الدارمي إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين محذر صلى الله عليه وسلم أمته وأنذرهم عن الاحداث في الدين وابتداع دين لم يشرعه الله ولعن من فعل ذلك وهذا يعم المقلد وعم العالم مطالب المطلقا كل من أحدثا كل من أحدثا حين لذلك كل ماذا داخل في هذه اللعنة وأخبر الله تبارك وتعالى أنه أكمل الدين وأن القول عليه بغير علم رتبة فوق رتبة الشرك أعظم من, من الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه سواء كان في الاعتقاد أو في الأقوال أو في الأعمال سواء كان يتعلق بالعبادات العبادات أو بالعادات فهو مردود عليه وقال من أحدث حدثا أو آواء أو يعني ضم إليه وحمى محدثا محدثا يلز فيه الوجه محدثا الفاعل ومحدثا المراد به ماذا المصدر ذات نفسه قال المنزري روي بكسر الدال وفتحها فمن فتح أراد الإحداث نفسه المصدر ومن كسرها أراد فاعل الحدث فاعل الحدث إذا لا تأوي فاعل الحدث قال ماذا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل صرفا الصرف الفريضة قيل الصرف الفريضة والعادل النافل وقيل عكسه وقيل الصرف التوبة والعادل الفديا يعني لا يقبل منه طاعه لا فرضا ولا ولا نفلا ولا صدقة. قال وقال كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة إذا وقع عليهم امه الاجابه السيف لم يرفع يعني سيكون باقية لكنه في طائفة دون طائفة في مكان دون دون مكان قال لم يرفع الى إلى يوم القيامه أي إذا وقعت الفتنه والقتال بينهم بقي إلى يوم القيام وهذا من دلائل النبوة قال هنا وفي رواية بداود وإذا وضع السيف يعني وقع في أمة لم يرفع إلى يوم القيام وقد وقع كما أقبر عليه الصلاه والسلام فإنه لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة فهو باق ولكن يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة دون دون أخرى. قال ولا تقوم الساعة هذا الشاهد. وصلنا إلى إلى الشاهد. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. يعني طائفة طائفة تنتقل من بلاد المسلمين إلى بلاد الشركين. وطائفة أخرى تعبد الأوثان تعبد الأوثان الانتقال الأول لا يدل على كفرهم وردتهم قد وقد والثاني واضح لهم ماذا كفر ورده قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي بي بالمشركين الحي واحد الأحياء, واحد الأحياء. وعليه يكون لهذا الحي آثاره وقيمته يعني لو مكانته يعني يتبعه الناس حي واحد الأحياء وقد قال المراد به الجنس وليس واحد لحي محتمل هذا وذاك المراد طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها مكانتها ويقتدي بها من يقتدي تنتقل إلى بلاد المشركين تنتقل إلى بلاد المشركين وهي القبائل وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين بالمشركين قال هنا وظاهر الحديث شموله للحوق البدني بمعنى أنه يذهب إلى المشركين ويدخل فيهم وان لم يرتد لم يرتد فهو شامل للأمرين جميعا لأن الانتقال قد يكون ردة وقد لا يكون قد يكون ردة وقد لا يكون هذا موجود حصل أو لا حصل يسمونه فجر لا يذهبون إلى بلاد الكفن قال ذهبت إلى المهجر وهاجر في سبيل الله قال والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن الإسلام وأهله ولحوقهم بأهل الشركة قد يرتدون ليس مطلقا وإنما يرتدون. قد يرتدون وقد لا لا يرتدون الانتقال مجرد الانتقال ليس بي بردتهم قال هنا حتى تعبد فئام من أمة الأوثال الفئام مهموز ما معنى مهموز؟ يعني بلهمزة <تصفيق> الفئام مهموز الجماعات الكثيرة قاله أبو السعادات ولفظ أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثال إذن سيقع أو لا سيقع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من تعبد الأوثان إذن الشرك باقي سيبقى فيه هذه الأمة وهو الشاهد للترجمة وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة لا سيما من المشركين علماء الشرك يغضبون إذا قيل هذا هذا الشرك ويجعلون هذه النصوص ماذا أنها اولا إما بالتضعيف وعدم النظر فيها وإما بتقديم غيرها قالوا أيس الشيطان قدموا ماذا ما ظله الشيطان على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك أنه مصادمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تعبد فئان تعبد فئان من أمة يعني أمة الإجابة الأوثان وقالوا لا أيس الشيطان إذا لقدموا ماذا ما أخبر به الشيطان على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة مما هو مشاهد وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلاصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية في الصحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة إذا الحديث صحيحة لو طعنوا في هذا الحديث رأوا البرقاني ونحوه قلنا ماذا ثم حديث صحيحة تدل على أن الشرك سيقع ولذلك قال حتى تعبد اللات والعزة يعني سيبقى أثرها ويحفظ مكانها عنيد تعبد من دون الله تعالى تعبد من دون الله تعالى قال وقيل إن القبر المنسوب لابن عباس في الطائف قبر الله قيم يعني ثم قول وكانوا يعبدونه ويطوفون به ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجات وتفريج كربتهم قال فان قيل ورد أن الشيطان هو جعل ماذا ما يستدل به علماء الشرك أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إذن لن يقع الشرك فيه في جزيرة العرب قال قيل قد أجيب عنه بأجوبة منها أن يأسه غير معصوم يعني هو ما, يعني ما ياس منه الشيطان وأخبر به سيقع هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يكون الأمر كذلك أن يأس غير معصي. يعني لا يدل على على عدم الوقوع. وإنما أخبر بما ظن بما بما ظن. ومنها أنه يأس أن تطبق على عبادة الأصل. يعني يكون عاما. وإنما البحث بماذا في بعض لا لا في كل. قال هنا. وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبي. وإنه سيكون في أمة يعني أمة الإجابة كذابون ثلاثون حصر في عدد معين. حصر أو لا حصر إذن لا يزيد ولا يقل إذا قال ثلاثون يعني ماذا ثلاثون لا يكون واحدا ثلاثين ولا يكون ماذا ناقصا عن ذلك تسعا ثلاثين كلهم يزعم يدعي أنه نبي اوحي إليه وهو كذب. دجال قال وفي رواية دجالون والدجال التمويه والمراد ممن تقوم لهم شوكا يعني ثلاثون كل واحد يكون عنده طائف عنده جماعة عنده جند عنده الى اخره ويدعي ماذا يدعي النبوه ويكون له قوه عنده سلاح وأما من ادعى كذا ولم يكن له شوكه هذا لا حصر لهم لا حصر لهم قال والمراد ممن تقوم به شوكة وتبدو لهم شبهه وأما مطلقا يعني مجرد دعوه النبوه فلا يحصون فلا يحصون كثره قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الان ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله ضلالته فوجد هذا العدد فيهم قال ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا يعني كأنه يقول ماذا الثلاثون قد وجدوا انتهى أمره يعني الذي سيكون له ماذا سيكون له شوكا قال وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده ممن كان لهم أصحاب يصدقونهم ويأخذون بطريقهم كمسيلمه باليمامه كذاب والاسود العنسي باليمن وطليحه بالخويلد في بني اسد بن في زمن ابي بكر الصديق ظهر قال وسجاح امراه في تميم دعت النبوة فوجد من من يتبعها والمختار بن ابي عبيده الثقفي في عصر من الزبير والحارث في عصر عبد الملك بن مروان وفي عصر بني العباس جماعه وصار لكل منهم شوكا وأما من ادعاها يعني النبوه مطلقا فكثيرون وليس المرض بالحديث من ادعى النبوة مطلقا يعني ادعى انه وحي إليه فإنهم لا يحصون كثره فكثيرون وغالبهم ينشا فيهم عن جنون وسوداء يعني يكون عن مرض قال وقد أهلك الله من وقع منهم ذلك واتضح كذبهم واخرهم الدجال الأكبر أعاذنا الله من فتنه. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي يعني هذا علة أنهم ماذا كذب لماذا هم كذبون الدجالون لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء إذا لن يكون بعده ماذا نبي وهؤلاء ادعوا ماذا ادعوا النبوة والوحي إليه فكانوا كذبين خاتم بفتح التائب بمعنى الطابع وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم أي هو صلوات الله وسلامه عليه آخر النبيين لا نبي يوحي الله إليه بعده إلى قيام الساعة وقال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الحسن الخاتم الذي ختم به أي أنه آخر النبيين وعيسى عليه السلام إنما ينزل في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته فهو كأحد امتي يعني لا ينزل ماذا نبيا نسخ وصف النبوة وصال رجلا صالحا صار رجلا صالحا حينئذ نكون ماذا باعتبار آخر الأمة عيسى عليه السلام هو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباعتبار أولها أبو بكر هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة قال فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة باعتبار ماذا آخرها قال صلى الله عليه وسلم الذي نفس بيده لينزلنا فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا حكما ما قال نبيا ولا رسولا قال حكما مقسطا فيكسر الصليم لعله بدون الله ويقتل الخنزيل ويضع الجزية قال هنا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا تزال يعني باقية لا تزال هذا دل على الاستمرار طائفة جماعة من أمة على الحق على الحق هذا خبر تزال, تزال. ومنصور هذا خبر ثاني بمعنى أنهم يبقون على آخر وجود منصورين قال هنا قائمة بالعلم والجهاد والذب عن الدين قال بعض السلف هم أهل الحديث يعني في تفسير الطائفة المنصوره قيل ماذا أهل الحديث يعني الذين يعملون بالحديث وليس المراد الذين يهتمون بالأسانيد ونحو ذلك قال ويحتمل أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المسلمين أو كذلك منهم محدثون فقهاء ومجاهدون وامرون وناهون والمراد العاملون بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم فكل من كان وصفه الاتباع فهو داخل في هذا المفهوم لا يختص بمحدث ولا فقيه ولا مجاهد ولا غير وإنما نقول الطائف المنصور والفرقة الناجية هو من علم الكتاب والسنة وعمل بمقتضى الكتاب والسنة ولو كان من العوام ولو كان من, من العوام إذا كان يتحر السنة ومجانبة هو داخل في هذا الوصف ولا يلزم منه أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ولا في قطر واحد بل يجوز اجتماعهم في بلد وقطر وجهة وافتراقهم في بلدان وأقطار وجهات من الأرض وفي رواية لا تزال هذه الأمة قائمة أي على أمر الله فيه ففيه حماية إجماع هذه الأمة عن أن تزل عن أمر الله قال ولا تسمى أمته إلا الذين يعتدوا بإجماعه وفيه أن الإجماع حجة لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل في ماذا طائفة المنصورة وهي لا لا تجمع إلا على ماذا إلا على حق لا تجتمع على بدعته فإذا حصل الإجماع فإن الطائفة المنصورة ماذا دخلت معهم فإذا دخلت معهم هي لا ترتمع إلا على على الحق ودل ذلك على أن الإجماع حجة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم يدل على ماذا على أن هناك مخالف وعلى أن هناك مخذل فيه اشاره إلى أنه سيوجد من يخذلهم لكنه لا لا يضرهم كما أخبر الله بذلك في كتابه بنصره لهم كما في قول وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكقول ليظهره أي يعليه وينصره على الدين كله أي على سائر الأديان وغيرهما من الآيات قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنه مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم والخاذلون والمخذلون أكثر لأن هذه طائفة قليلة قال ولا من خالفهم والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية بل هو باق كما نزال فيما مضى يعني الأم السابقة بل لا تزال عليه طائفة قال لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله يعني الكون وذلك عند قيام الساعة تبارك وتعالى ونص شيخ الإسلام غيره على تواتر هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي إلى قيام الساعة كما روى الحاكم وأصل في مسلم الحديث عقب بن عامر لا تزال عصابة جماعة قليلة طائفة فرقة من أمة يقاتلون على أمر الله ظاهرين يعني من صفاتهم كذلك ماذا؟ قتال الكفار لا يضرهم من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ولعل المراد بهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبض ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة في آخر الزمان ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة وكل جملة من هذا الحديث عالم دليل من أعلام النبوة فإن كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يقع فيه وقع كما أخبر كما قول هنا تبارك وتعالى تبارك كم لو تعظم وتقدس جل جاء, بناؤهم جاء بناؤه على السعة والمبالغة من باب مجد فعلا وقد مجد الرجل بالضم مجدا فهو مجيد والمجد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل فدل على كمال بركته وعظمتها وسعته عظمتها وسعتها ولا يقال إلا لله سبحانه وتعالى يعني تبارك هذا الفعل هكذا تبارك صفه لله تعالى وقول الناس ما شاء الله تبارك الله هذا باطل غلط وانما يقال ماذا بارك ما شاء الله بارك الله قال كما اطلقه ولا يقال الا لله سبحانه وتعالى كما اطلقه على نفسه في قول تبارك الله رب العالمين وغيره فهو سبحانه المتبارك وما بارك فيه فهو المبارك وقول تعالى أي تعظم جاء أيضا على بناء السعة والمبالغ فهو دال على كمال العلو ونهايته والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين